عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال لذلك الاعرابي أعلمك مما علمني ربي فالعلم الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم علمه إياه ربه نزل به جبريل عليه السلام من عند الله فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم ومن هذا العلم المنزل هذه المساله التي حفظها ذلكم الأعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المسألة تعتبر قاعدة من القواعد التي ترجع إلى كرم الله سبحانه وتندرج تحت هذا الباب باب كرم الله عز وجل وجوده وإحسانه و شكره لعباده فهو سبحانه الشاكر يشكر لعباده اذا اتقوه وهو الشكور وهو الكريم وهو الجواد وهل جزاء الاحسان إلا الإحسان فإذا اتقاه عبده عوضه خيرا عوضه خيرا في الدنيا والآخرة من ترك شيئا ابتغاء الله وفي رواية ايضا عند أحمد من ترك شيئا لله تركه من أجل الله سبحانه وتعالى كما ترك يوسف عليه السلام لذة من لذات الدنيا وشهوة من شهواتها التي يطمع فيها الرجل وهي التلذذ بالنساء حين دعته تلك المرأة ذات المنصب امرأة العزيز وهيأت نفسها وغلقت الأبواب وهو شاب يبتغي ما يبتغيه الرجل من النساء فترك تلك اللذة والشهوة من أجل الله سبحانه وتعالى قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون تركها لله سبحانه وتعالى وهكذا نبي الله سليمان حين شغلته تلك الخيل عن ذكر ربه اتلفها قطع اعناقها وقطع سوقها من اجل الله سبحانه وتعالى ترك شيئا لله ترك شيئا من متاع الدنيا والنفس تحبه تحب المال وتحبون المال حبا جما لكن لما شغله ذلكم المال عن ذكر الله ترك ترك نعم وهكذا إبراهيم ترك قومه وفيهم أبوه واعتزلهم لما لم يستجيبوا لدعوته وأصروا على الشرك وتوعدوه لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال على سلام عليك فاعتزلهم وما يعبدون من دون الله والنفس تميل إلى البقاء والمكث بين الأهل وبين الخلان وفي الوطن فاعتزلهم من أجل الله سبحانه وتعالى من أجل الدين وهكذا أصحاب الكهف تركوا أشياء لله عز وجل وآثروا الإيواء والمقث في غار ماذا عسى أن يكون في هذا الغار من متاع الدنيا كل ذلك من أجل الله عز وجل فروا بدينهم فروا بدينهم وهكذا مريم بنت عمران احصنت فرجها وصانت فرجها وعرضها وتركت ملذات الدنيا المحرمه من اجل الله عز وجل فهؤلاء تركوا اشياء اتقاء الله تركوها من اجل الله عز وجل فما ضيعهم سبحانه وتعالى اما يوسف فقد عوضه الله سبحانه بأن مكن له في الدنيا يبتغي منها ما يشاء من أموالها ومناصبها ونسائها المباحة وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يبتغي منها حيث يشاء كذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوؤ منها حيث يشاء، حيث يشاء، مما هو حلال. يتبوؤ منها حيث يشاء. انظروا، مكنه الله سبحانه وتعالى في الأرض، ولم يضيعه الله عز وجل. وقال سبحانه في الآية الأخرى. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون والدخر الله سبحانه وتعالى له الأجر في الآخرة وهذا أعظم فالعوض يكون في أمور الدنيا وأمور الدين وهكذا سليمان عوضه الله سبحانه وتعالى عن تلك الخيل فسخر له الريح تجري بأمره رخان حيث أصاب والشياطين سخرها الله عز وجل له كل بناء وغواص انظروا إلى هذا العوض الجزيل الكبير حين ترك شيئا من متاع الدنيا من أجل الله حين شغلته تلك الخيل عن ذكر ربه فتركها فعوضه الله سبحانه وتعالى بأن سخر له الجن والشياطين تحت أمره ملك عظيم وهكذا سخر له الريح تجري بأمره وإبراهيم كذلك حين اعتزل قومه من أجل الله عز وجل واتقاء الله من أجل أن يحافظ على دينه عوضه سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب انظروا انظروا ما وهب الله عز وجل ذرية طيبة بل أنبياء فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا له من رحمتنا وهذه عامة هذه عامة يدخل فيها الرحمة فيما هو من أمور الدنيا وفيما هو من أمور الآخرة ووهبنا له من رحمتنا وجعلنا له لسان صدق عليا انظروا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومريم ابنة عمران رحمة الله عليها كذلك أكرمها سبحانه وتعالى حين صانت وحفظت فرجها وحالت دونه ودون اللذة المحرمة أكرمها سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا انظروا إلى هذه الكرامة فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من القانتين فالله عز وجل لا يضيع عبده إذا اتقاه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب الصحابة رضوان الله عليهم ضحوا اتقاء الله بذلوا من أجل الله عز وجل تركوا من أمور الدنيا ما تركوا من أجل الله عز وجل فما ضيعهم بل عوضهم واكرمهم هاجروا من أحب البلاد إلى الله عز وجل وهي مكة هذا الوطن الطيب تركوه من أجل الله وتركوا فيه أموالهم وتركوا فيه ديارهم وهاجروا هاجروا من أجل الدين هاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون صدقوا أيها ربي صدقوا صدقوا كانت نواياهم صادقة تركوا ذلك لله عز وجل لا من أجل أن يحصلوا أكبر منه من متاع الدنيا كلا إنما تركوه بمقتضى الشرع تركوه بمقتضى الأحكام الشرعية تقتضي ذلك حتى يحافظوا على دينهم وحتى تثبت لهم تقوى الله سبحانه وتعالى فعوضهم الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والاخره قال عز وجل والذين هاجروا في الله انظر في الله هاجروا اتقاء الله هاجروا من اجل الله تركوا ما تركوا من متاع الدنيا من اجل الله والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة وفعلا مكن الله سبحانه وتعالى لهم فصاروا هم السادة وصاروا هم الملوك وصاروا هم الأمراء لنبوي أنهم في الدنيا حسنة نالتهم حسنه الدنيا جاءتهم الدنيا وهي راغمة فتمتعوا بها التمتع المباح لنبوي أنهم في الدنيا حسنة أبو هريرة يمتخط بالكتان ويقول بخن بخن أبو هريرة يمتخط بالكتان بعد أن كان يسقط من شدة الجوع وخباب بن الأرض وهو من المهاجرين جاءته الدنيا لا, يد... لا يدري ماذا يصنع بها حتى صار يبكي ويتذكر إخوانه من المهاجرين ممن استشهدوا وهذه كرامة من الله سبحانه وتعالى لهم كرامة اخرويه كحمزه ومصعب فقال الله عز وجل والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبو أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر هذا في الدنيا هذا جزاء الله في الدنيا هذا كرم الله عز وجل في الدنيا لمن اتقاه وترك ما ترك من أجل الله عز وجل لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون تركك للدنيا ليس بالأمر الهين نعم ليس بالأمر الهين أن تترك تجاره تدر عليك بالأرباح لكنها مشبوهة ليس بالأمر الهين كم من أناس واقعون في هذه التجارات المشبوهة وما عندهم قدرة واستعداد أو بالأصح ما عندهم استعداد القدرة موجودة لكن ما عندهم استعداد أن يتركوا هذه التجارات بسبب ما يتلذذون به من الاموال طائلة ولو انهم فعلوا وتركوا لعوضهم الله عز وجل خيرا وهكذا بعض الناس ما يريد ان يترك بقعة من البقاع من اجل ما يحيط به من ملذات الدنيا ووجوده في تلك البقعة يضره في دينه لا يريد أن يترك حتى لا يفوت تلك الحضوظ الدنيوية ولو ترك لعوضه الله عز وجل خيرا وبعض الناس كذلك ما يريد أن يترك بعض الشهوات الدنيوية كشهوة النظر إلى المحرمات الى النساء الى المردان الى الصور المحرمه ولو انه ترك من اجل الله عز وجل لعوضه سبحانه خيرا لعوضه لذة الايمان وهي اعظم من لذة النظر الى المحرمات ولذة هذه الشهوات المحرمه لعوضه الله سبحانه وتعالى لذة الايمان كما ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه وايضا تلميذه ابن القيم يعوضه الله عز وجل لذة الايمان ولذة محبته سبحانه ولذة الانس ولذة الاعتزاز بالدين جرب إذا دعتك نفسك إلى معصية من هذه المعاصي ثم ثبتت وتركت انظر ماذا تشعر من خير لكن هذا الشعور وهذا الخير ما تحصل عليه إلا بعد الترك بعد الترك ما يأتي البديل إلا بعد أن تترك ما ياتي العوض إلا بعد أن تترك من ترك من ترك من هذه شرطية من ترك شيئا شيئا اتقاء الله أبدله الله خيرا منه فياتي البديل أما أن تطلب وتسأل عن البديل وأنت ما زلت متلبسا بالمعصية أين يأتيك البديل الذي هو خير والذي هو مباح ومشروع ما يأتيك أترك أولا من أجل الله عز وجل وقد تبتلى وقد تمحص فاصبر كما قال الله عز وجل في آية المهاجرين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون صبروا ما جاءهم العوض في نفس اليوم بل تأخر عنهم سنوات حتى مكنهم الله سبحانه وتعالى وابتلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب لا بد من تقوى الله عز وجل اولا ياتي العوض ياتي الخير خير الدنيا وخير الاخره نعم فبعض الناس ما عنده استعداد ان يترك لذة محرمه فاترك ذلك يا عبد الله فاترك ذلك يعوضك الله عز وجل خيرا من ذلك يعوضك سبحانه لذة شرعية لذة مباحة لذة مباحة كم من الشباب تركوا ذلك تركوا هذه المحرمات تركوا هذه الشهوات المحرمه اتقاء الله فصبروا فييسر الله عز وجل لهم اللذ المباح، تيسر لهم الزواج، شاب أراد أن يصون عرضه أن يصون نفسه، فصانه الله سبحانه وتعالى، ومن يستعفف يعفه الله، والأمثل على هذا كثيره فهذه القاعدة. النبوية بل الربانية علينا أن نضعها نصب اعيننا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منها أو منه نعم يعوضك الله عز وجل العلم هذا عوض بعض الناس ترك اشياء مباحه ليست بمحرمه واثر الجلوس في حلق العلم فعوضه الله عز وجل عن تلك الاموال بالعلم والعلم خير من المال كما قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لكميل تلميذه يا كميل العلم خير من المال العلم يحرسك والمال تحرسه المال أنت تحرسه والعلم يحرسك العلم قايد العلم قايد نعم العلم الصحيح المعتقد الصحيح النهج الصحيح العلوم الصحيحة هذه تقودك إلى جنة عرضها السماوات والأرض تقودك إلى الخير تقودك إلى بر الأمان هذه العلوم الشرعية علوم الكتاب والسنة فالعلم خير من المال العلم يحرسك والمال تحرسه نعم فماذا فهؤلاء الرجال عوضهم الله سبحانه وتعالى بهذا العلم فارتفعوا فارتفعوا نعم فمن ترك شيئا لله ولو كان من الأشياء المباحة تركه من أجل ما هو أعظم أجرا ومصلحة دينية فترك ذلك الأدنى وإن كان النفس تميل إليه لكن تركه من أجل الله فيعوضه الله سبحانه وتعالى ما تقر به عينه هل تريد أحسن من العلم تقر به عينه هل تريد احسن من هذا التاج يا طالب العلم ان يكون على راسك تاج العلم تريد بعد هذه الكرامه من كرامه فاهل العلم هم بعد الانبياء مرتبه اهل العلم هم الصديقون في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيقة بل بعضهم أدخلهم في الثلاث المراتب كلها أدخلهم في الصديقين لأنهم راسخون في اليقين والعلم وأدخلهم في الشهداء لأنهم شهداء الله على توحيده وأدخلهم في الصالحين من باب أولى ماذا تريد بعد هذا العوض؟ أن تؤثر العلم على بعض من أمور الدنيا التي عندك سعه في تركها وليس بالأمور التي لو تركتها حصل لك ضرر نعم فشاهد أيها الناس أننا نضع هذه القاعدة بين أعيننا ونحن محتاجون إليها ومحتاجون لكل علم ورثه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم نعم محتاجون لهذه القاعدة لأن الناس قد ضعف ضعف التضحياتهم وضعف بذلهم من أجل هذا الدين وآثروا الدنيا على الدين إلا من رحم الله ولو أنهم فقهوا هذه القاعدة حق الفقه فقهوها وتاملوا في أمثلتها وماذا وقرأوا قصص الأنبياء وقرأوا سير الصالحين لا صار عندهم من الاستعداد لأن يضحوا لأن يضحوا اتقاء الله سبحانه وتعالى فنسال الله عز وجل أن يهدينا وأن يسددنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التاويل الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير